Imam عمر Raza clarify silence and one woman B fish in room or a vict ajud. inin our verder عمر child in room, and other men, and family, then the Mother Bo student calls me her brother. The very chief multinationalizes هنا laid fire. عمر comes armed andenneben, and he is a very dangerous man. Imam Amar Raza clarify silence and انا اقول لك ان اقول لك ان اقول لك ان اقول لك ان راضي لك ان اقول لك ان اقول لك ان اقول لك ان اقول لك بسم الله الرحمن الرحيم اقول الله ان اقول لك ان رب العالمين كم اقول لك ان اقول لك ان اقول داس بيتر أعوذ بالله من الشيطان رجيب بسم الله الرحمن الرحيم أفسر في سورة ابن ويسي حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافل الذنب وقابل التوب شديد العقاب للطولي لا إله إلا هو إليه المصير هتو إيرى ابن ويسي وختماخوش يا خليفاتي اللي دو وتهارم في ورقة قبل دانبه هنا أوي قاس بكاء ورقة إمام عمار رزينا خلالبه بلا دوفي مروري Chiff re лежhaib and religious and death by her filters are revealed to the� to Cyril the standard of졸 co-cчески straight from Islam inside himself. Remind us that as修 to the story of Allah. Plens Judea where the glasps of souls Ba have begun to be tricked too long in the past. We tell go When you see a prophet I bow Tu put yourselfRI He received voluntary favor and What did you do? You think هذا هو بكم وبقالين وروخ توبد جبشتي امام عمر رازي بناخده لبيت وقت الصدقات افلان امام عمر ووت امام رساله داوود عمر متواهم اللودي ومتواهم رباعي اللودي بتقول جل برادر قوت بيت هوبن وتشيروا هيك برادات ان كفته خلت يدكفته غنيدا ولا تكون له عونا للشيطان وكون نبنه لكود الشيطان يعني خلي كان نبج نه ونیا مامش شد پیام ما ده سرچوی آن تشویح کنسر واقع نه حاویت بیکری نبی امام عمار رضوی الله علیه و آله بیگو تا که هنگودیت برادر کن جو سرچو تیشگو نه حقو تیک دعابو کن ربعمیه داد بینید بتهادویش بته نصیحت کن اینکه نوکی و آیاتونه هر نصیحت قرار باشه که بید بتبج همو پیتی بیچیه في تبين النصيحتها، ورب العالمين قرئا بك يا نصيحتي، بيعبرسه الله عليه وسلم. يا أيها النبي اتقي الله، خديبك يا بيعبرسه الله اسم، أي بيعبرس شبك؟ دخل خديبك خديبك رسا. ودم بيعبرسه الله عليه وسلم. يا يا بهمنة نبي النصيحتي، عيب زان أم كست إيه كان درج ويا النبي، كان علم نوريها بي، جوراي وني أزده بمشتكي بيجم. بركي أزوج معا حرامه وقنا ح، وحشين نیه نبایدش ولی ما سعی داریم. نیه مروط چیله ته؟ مروط غافل بید، مروط سر ریزی. نیه توی یه مروط آمها روی کره کدوب کنیم. و مروط برای خویا بسیار ما چه لیکرت؟ مثل حادکار بهندش، امام عمار قطعا براده. کوچکتر مگه به توی یه توی هوبنگل برخوان بسیار ما. چی گفتمودی؟ کفته خلل دیگه داریم. نباید ما زانید. نیه زانید، وسیله گفته چی لعاتی؟ چو به توی یه کوره بنویم مسئله غافل بید. حالا خونم و نیه تیشه و که توی این دوئک بیروئی بین تا و ابادار کتا و ائک بیش توانی ارزش شود تا که توزانی گناهات توزانی خرابی داره این دام آزانه توزانی تو مربی که مونابوی کنگی تولقاتی ما این بیت آن صحت کردن و دعایش مرف که دلیه دسر رب العالمینه دلیه وی چه بیت رب العالمین دلیه وی چرا کلی الله ایلا الذين کفار بجت کس مناقشه و مجادل نکت یلّا یکانه، یلّا اونا به این به باور، به باوری نبیت، به باوری پیش دینایی دهه خودِ بودی و به حمّلی بودی صلّاً و مناقشه که ناف چه ناف آیات القرآن ده، ناف حدیث پیامبر ده صلّاً و علیه مجادلهش اوه تو مجادلات آیات رب العالمین ده، اوه یا آیات خداه قرآن ده بودینیان، حدیث صیحه پیامبر بودین صلّاً و علیه و سلم. تو راهی و آیتنا قبیل نکی، ربي بني بران عقله عقل خوبها كهو بيتا تبعهو بيتا موافق نيهت قل عقل من بها مخالفة بها بزحمتها هناك مجادلة مناقشة يعني رابي چه بكي؟ چه تشي رابي افحق يا رب العالمين ايناي تو بالعالم بذر كي؟ و كراسة كريت و خلت و كيف دايك افريكا وشي؟ افريكا خلتها، خلتا خلتيه وخرابيه خلتية النادي عالم شراب كي؟ شرين كي و أبهامو مجادلة، مجادلة هو مرفونه في مدرسة كده بعد مناقشة قال أيكيب كده، نبوءندة حقيقة ديارك، أما بويندي بيداس خودي ديارك منيا كاس مرفون كي شما، هس مرفون كزيرك، يوم بويندي بيداس بس مندي فلان كسيش كينم، هو درازيرك، أبهامو كنا أبهامو مجادلة ونهي مايات يكرا، ربعمجد ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا، أو كنا وام مناقشة ناتك، وام مجادلة ناتك، كنا أصفة نابي تقولي إما دارهم غش دونك بس حالتكي شريعتي مجادلة ومناقشة ركض دامه كم بكين تجاوب مناقشاتك أي جدال الجايكين بهند الحقيقة بوديارك أمره كه حقيقي نزاني دراسي نزاني تود بوديار كي تمناقشة قال كي بهنده در حقيقي بوديارك بس وقتها تو في مناقشةش قال كي تليه شو بيت بالله هي أحسن هذا كنفعان بجد ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالله هي أحسن جناب المناقشة قال جيفال وكان إلا ابن شنابيد، إلا اخفنيت حمار جوان تنينابن حمار يفبح تنينابن هنجي أيش بون ده بيد حقيقه بودي أركب، أما مرؤوفك كذا شو راح خو هم مجابه، اثنين من اللي هاي بيشتغل اثنين من بيجال فلان تسي كافر، اثنين من بيشوف ماجسوي بور، بيشاند دفوم الكل من بنيسيت بلا خموم بناكر، يا أبا مرؤوفد باش لين يا، أبا ربعي مش ده صفة كيا، صفة كافر أبا هندش بيعمر بجسال الله عليه وسلم. إن أشد الرجال عند الله ان أشد الرجال ان ابغض الرجال عند الله الألد الخصمه بتركيه ربعمي بترحمه مرورا كرب كيفاً الألد الخصمه أو بي بي عم مرورا حم قوي مناقشاته حم قوي من جهالاتك كسب بس إن أبغض الرجال عند الله هاي حديث أبغض الرجال إلى الله يعني بترهما رب عمية كرب وكسانة بابل الألدو الخاصي مخصومة وتبناقش غير عالم كاي تبلغو الخات كيبانا كاي تو وانا كاي وانيا إيك إصراحات غنيت أخواري هل أخفنا كرونيا تدو أخفنا ديشينين يا بابا أبا كسانو وانيا رب بيعنبالي صلى الله عليه وسلم مش كرب وكسانة بابل وبيعنبال صلى الله عليه وسلم حديث كرة بجد بجد أنا زعيم ببيت في ربض الجنة مش رب العالمين يك وقصر كذا تفي من روى الرخوشان يد بحشة رابط الجنة يعني أطراف الجنة يعني الرخوشان يد بحشة ربعمين دقصر لمن ترك المراء بود بوكي بوكية وبويكس يمنع قشة بيري تناكر إيه كوارد المناقشة بك كوارد الطاقة بيشتى إيه إنو بتياسناته ورابو رب يأمر بجد أز كفيله ربعمين دخان يك ذا تفي من روى أبناء كريم المناقشة الجلبي وإن كان محقاً بلا يتشبيط بلا حقيقي بلا بسعر راس ثي جميل بس شن الجصيفة ذكية فيها صفة ذكية خرافة أربعمائة كيف نود أربعمائة كرب دم ابن يقول وياه بالصرمان تجيل ذي صفاتة خرافة وشريب ودير هم بسلمان وين يربوا على ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا وخاصة النافع آيات القرآن ده بين مناقشة بجين ونيه أزب جمته والله فآياتهود بيش تزب جمته والله حديثه آيات شيترا ولا حديث شيترا بين برا بري و ولی به کانونیا بران بر خارکی عالم پیسره بین. نه اوه سبب که کو عالم پیچل بود. سبب که ونیا کو عالم پیکافر می‌ده بهندار ربعمیه متقادی کافر اد کنه. ملوث ایماندار شلوئیماندار اوه هر آیه تکافده و مریهاته گوتنیان حدیث کابیعه الله علیه و سلم همچه بیشین سمعنا و اطعنها. دیمالی ببینواری ببینن و ربند عملی ببکن عودش دام عملی بتو ربعمیه گوید بیتامه عملی ببکند. ما يجادل في ايات الله الا الذين كفروا بهذه الكتابه يسعك في عنبرس الله عليه والسلام الصحابت يعني تجارشنات لنا شروه مجادله ومناقشه بنا قال ايهك لنا حتى روجك وقت صحابه رازه بناخده ليد بحثي سر قدره الله عليه وسلم ها دنيا وسر تشبتي قالك بدل بون عم جالك عاجز بون رب العالميني هم كناها نوتي نكون فيهن ديب كان وأمرين قلنا واتياب يكون فيه شولات يعني في مناقشة كان في عن بليس على عاصم خلنا نرازقك وتشرل إيمان دارا شيء إيمان الدينن بعورية تبينن مدام آيات القرآن يا مدام حديث في عن بليس الله عليه وسلم إن تجمع رجس معنا واعطانا آمنا به كل من عند ربنا ما إيماننا هم ولا ديك هما إلّا رب اما هاتي، أما من بجِد مناقشة وجدالا ونجدالا وغفنة دكتات، فإن بل من ما يجادلو في آيات الله إلا الذين كفروا، ومن رده الكافر، فإن كان الشيابن قال إيمان دارو كنا كان، وكفينا كان، مناقشات كان، قال الله عليه وسلم، قال صحابة كان، قال درو دعاة دي قرآن اجير عندما جابا سحبا اذا شعرا و أفاق بس دو إيمانك إنا ينوداد دلي عالم إلي عاشكا اما ملوغي إيمان دارت دلي عالم إعاندت وشبكات وإيمانك قرآن بإنه وإيمانك حديثة بيغمبالي بإنه الله عليه وسلم فلا يغررك تقلبهم في البلاد فلا يغررك يعني سرينة يشير بي أي بيغمبال صلى الله عليه وسلم أي إيمان دار سرينة بك تقلبهم في البلاد تقلبهم في البلاد يعني تقلب الكفار في البلاد يعني أسفارهم وتجارتهم وتجارتهم يعني توعجوا يبدو تنبأ وسرناش أب هندي كمروية كافر ونيا جلج جا داسيدو هاي جلج داس دا تجارتها ليش كفنها فلا يغررك تقلبهم في البلاد هذا هر لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد ايشيار بساريناتك ككافر جلك جاي تهينوا سيطره هايو دصالاتها هايو بوشنو امنو اساي ان شاء الله لي و هيو فارالو لي و زورا وعدالت لي و هيو هتشتموني وكملكم شباب خدي ايشيار فلا يغرنك تقلبهم في البلاد ايشيار بساريناتني نبي بيت حقا نبي جيرى بيت راستا او هبشنا أنا كافرًا. متع قليل. ما بعرف مش الأباء خوشي كأو كيا، خوشي أو كيم. ما في الدنيا الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. هنرجع قيامات الدنيا. شو تشكلين الرحمن رب العالمين بس هنرجع هنا هي. رب العالمين مش متع قليل. أفخوشي وعند الدنيا عدا. هكأونك إيش حاسك أن كافر رب العالمين بس بيش تنجي بس أغري, أغري هاي أما إمادار ربعامين دنيا دبو چتنين؟ مصيبتها، فتنة دبوين؟ أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون بلو في الإمادار دبو فتنة ونخوشي ومصيبتهم يعجى جهر جرب شكلا كده مصيبتين؟ أما برنبري ربعامين، كي بوداناي؟ بحشت رجاء قياباتي أبودانا الدنيا سجن المؤمني وجنة الكافرين يعني برنبري صلى الله عليه وسلم دنيا بمر لإمادار تيا سجنة تو سجنا نخوشه. هر چند دخوشش بیت عیاتیه. هر آن نخوشه. هر آن نخوشه. تو هر دنیا خوشی رو دانا بی. دنیا شر آقایه. بمرد به ایمان دار. اما بوق که جن و بحشت و خوشیه. فلا يغروك تقلبهم في البلادی. جاشیاب سر نشن. فکافر الباجر دا. گلکن یا انتیجارتیاد دسیادا. یا دولم دیاد دسیادا. یا پاره دسیادا. یا پشکف نو and things about Cemal Shah If the領 the Lord stops you a lot and that is to tell you but, just take the opportunity you will realize those things The criminals are incrediblyvagant Only their people are incrediblyvagant because they don't believe in a world their unjust ruled by having a worse would say why our sisters are like Redmice, not a bad ونیا اول نادت ایمان داری کودینیا که هم دل کوچه سر رفتی، هم امرورت کافر، هم عمدی دتی. چونی وارد چنی از رج قومت، و آب آشی ما را معمد دت، همه دنیای ده خوشید دت. کذبت قبل اهم قوم نوحین. پسی فراشیا خدای دوست بیامرسال الله و علیه و سلام. خواج زنگ وقت قومت ایمان تناین و تدریتی نداره. و با یب تناین. پسی قومت. قومي نوحيش عليه الصلاة والسلام واش پیغمبر اخو دروهين انو اداره كذبت قوم نوحين المرسدين رب عامل بجد قومي نوحي قوتا پیغمبر اخو دروه نوح الصلاة والسلام باوري بنا انا وارهو رب عامل بجد والأحزاب من بعدهم وهم امتك احزاب التحزب يعني التجمع يعني كون بنا او قومي دي اوه همو كون بيسار چه ساد وسهر هنا كإيمان باري ببره النبيين اجا عاد منياك اكاوم يهود عليه الصلاه والسلام هاوا نجبتي ببره و تدرك بينينا اغلب قوم صالح عليه والسلام واجبتي ببره و تدرك بينينا قوم لوطي ببره و بينينا قوم عليه الصلاه والسلام بتبعن ببره بي و بينينا بي بي اغلب الواقعه وما ما و احزابشون گفته همه مکون به موسر یک جشت ساده جماعتی حقیق و ساده جماعتی وعندکه او حقیقیه پیغمبر بودین انشلک کن نشیرن و با طلی و کفره و شرکه بر دل عالمه شرین کن جار جارب آخفناتی هر جارب منی شبهت خویت باطل جارهای دبجنب پیغمبری سال الله علیه و سلم آدکی پیغمبره کی ملایکه تبدیل نیت جارهای دبجنب پیغمبری سال الله علیه و سلم مکاتوب پیغمبر خودی بودی شيء زيري هونا، يان كمر الله عليه وسلم. بس الله عليه بو ديار كان, باطلة أو باطلة أو ديار كان بو وهمت كل أمة برسولهم. هم اوتون ناف دل خدا شکیدنی و پلانه کدنه که شو له کبکی و پشتی رابی دست به کبکی آتش کی عمل کی کنیاریش بس مانع که بی تبرکت کن تناشی چل کی تناشی و پلانه خود جی بجی کی تناشی وش تی هم فرقه گل چه گل هزلا که تو کی وسوسه وسوسه و و نیاها دست سر دلیتا یا خراب. و تبتو دیناچوی تنکر عمل، تنکر آخفتن، تا خوبه وای ندا. اما سر به الله عليه وسلم جد ربعمین و متمنی خویش بي به هم بس ان الله علیه وسلم ربعمین و متمنی خویش بی. اما حد دفت بهی انفوسها. آیشته نفس مرید بشه مرید. اما هم اوقات چه لبکای، تو دل خدا داری پسین رابی چه کای؟ ما بی خودهایی عمل. به عمل جرى هی مانع دیگه ویتامین رفتاد تو نشید که عمل. مس هم اواکاتو دلیل خدا دنای که دیگه عملو دی کاری بیکرد. برندش به عملی سال الله علیه وسلم من هم بحساناتن فلم یعملها من هم بسیئاتن. یه کار کسکه هم و دلیل خدا دنای باش بعد حسنات بس نکر نکرد و نیا و طبل بوب پش دینگی. اینا دی بو We now هم that God departed in Christ and made the lifestyles We can deny it But then the third kingdom, they sind not me All the other kingdom took place in for the poor Again, we can say we are successful But, Abraham intended to believe that thisушка has already come It's a bad thing, it's a bad thing. Because the people say that it's only the world for four. How many people are in the world? Where are they? They say that the knowledge and the money is in the world, and the money is in the world. أعيش بيجي بيجي هكذا من باره مال فلان خيري كان فلان باش كان فلان فهما في الأجر سواء هبش وكيف يا أخي كذي يا خيرك ملوفا كديها شو علمنا في ده ومالك زور ده ذي ماله هم هذا صارفته هذا فهو بأحبة المنازلية هذا خمطرين ملوفا كذى بس بیشید هر کاملا پوشه ها و دهند عارقی بخونند از زینوای کم دهند کم دهند از فلان شلوک کمی اچش شلوک آخره بدهید که کاملا بفهمه فی الویزری سباق هم. ایش هر وکی یه جمادام بو هم. و پشتینگی مروی نکرد. بهندم مروی پیش نویی. نترسید خودیدا. که اینجی دوباره وی خیر دانی بیشین که تو نکی. چیا وترسید خودیدا تو پی. هم هک سبب خدکیه یا انتقاد دستی تنشئ بقول حكاي، أبغى هني قل حكاية منو بيجيت كامل قل حكاية دمنو بيجيت تعلميسين. جرج وهمت كل أمة برسولهم، هر أمتك يا، كما اثنوحي عليه صلاة والسلام هذا وقت بيعمل صل الله واسمه، هم أمتك يا كافر خرابت ويا، يتشكري، يراب ونيا، بيلان الدان كبي عم بيرفوه خراب يبقى انا، اجا بوكو جند جد جملا تيا بيعمل ريد كان، وأنا كان عانم بصلمام ولا في ونيا سجن كان هر خرابيا كهبيد فيلونت بوهات ندوند وهمت كل أمة برسولهم لبيان براي حب كجن دناهلا هيك التفسيرات يعني ليه قتلوه لبيان براي حب كجن ودناهلا ياند هاي المناقشات قال كي كان قال امشي <تصفيق> بالباطل يعني أو من وقشاه خلد باطل يعني واخفي خلد دائما شنو دخل الديجن اغلب هو دليل كبير لجنه بيغمبره من شركات كانت چونك كي اول رب العالمين نو كتبه بيشي بيغمبره بيشي تو بي فلان بيغمبري اول كتبه ويا بين الولي عيسى عليه الصلاه والسلام او التوراه ورب العالمين بموسى فركري ايرن دوتى صانم اكنه شري جالمنه هو ربو صنم هذن او, أو ديجينه چوشته ولا بو همو او مناقشه بواد گارنتی هم بیرخو کدی چبون و جادلو بیل باطل یی می مناقشات باطل کدی یعنی نبی کی می پیغمبر هم بیرخو می بافریتمه ادا کدی می جادلو چیا باطل یی حضرت بو وشو یریت ک اولا بو پیغمبر می وکیری اولا بو پیغمبر می وکیری اگر مجادله مناقشه باطل یی هنگی ونی امر و سرخیی کی یکی بو دمت بو وشو یریت ک می خودی الله علیه و هنجي افا اخفنا حقا ونجي اف مناقشا ومجادلية ودرستا اما وجادلو بالباطل، وانا همو قابل قلبي اخو مناقشا واجدالواب چه بو الباطل بو شو يدخلت بو ليو دحيبو به الحقا بو اف مناقشت دحقية بشيرن ليو دحيبو به الحقا يعين دحقية ببشيرن وحقية كراسكي كريت كان برده كريت كم بشبه خلقي ده حب آوا تو چه اشتاقی نه هی، وبشری، وچون نمی نی، آوانش اف مناقشات کرد بس دحیی نه هن، و همه گاوه مرو به خراب آوا حال واره. مناقشات کرد میای و شبیه بیشود دینا بس بوتیه، بس بوهندی دحیی وبشری. این جرایت میشه که مولید کردم، باید بینم فرمان بسال الله و سنبی دعاه و فرمان الله وای سال. دبیشته. ها يعني تكرر بغمباري بدلتنا لذلك أخبنات كاد و جادلوا بالباطل اللي يدحبوا به الحق عندما يجنى ملائكي فلانكاس بجد موليد كرن بدعاه أو ملائكة شبوه خالة الوكيوية لذلك يجب أن يكون هناك دجمنات بغمبارينا صلى الله عليه وسلم لا يجب أن يكون هناك كورة بدعاكية ويكون هناك حقا لذلك يجب أن يكون هناك صلى الله عليه وسلم أما أنه هو باطل وخلاف بس لحقيبة شلائكت ليدحيب به الحق لحقيبة نهلة فأخذتهم بس رب العالمين من أفا همو شلائكت أخذتهم يعني من دردهم من عقاب همو من عذاب قوم نوحيب طوفان هلاف قوم دي هر قومك رب العالمين ساعقك وعذابك ومازن بغريك فأمو به شلائكت فأمو به هلاف فكيف كان عقابي behind رب العالمين بيجي هاي قامون بوالش فبكسل وما بسنا ما هون قيش قالي مش شركة كورياشيا وقالي واكثري إيمانك بيان بنا إنسان الله عليه وسلم ايمان بقرآننا إنن ورابن شبهه أخفند بيشوب خالكين بس ده حقيقة بس شبه خالكين كريت كانوا حقيقة نهلاً طبعاً مش أزدهم كوش عذاب ده مدهلاك بوما كيوه وكذلك هر هو حقت كلمة ربك أخفناء رب العالمين يحقا يوجب كري على الذين كفروا سام لوبت كافر، ومناقشة دين خديه كن، أو دين خديه بعد لخلق حركي راشكن، أو محاولات كن في آيات خديه، وآية حديث بيع بليس الله عليه وسلم، وحقيقة نهيلن، وفمرين هم جبر رب العالمين حق لواجب كلي كأفاك صناديش لك بعذابك، أنهم أصحاب النار، هذا خدانت أجرينا حتى أتا عتاد نف أجري جهنم ده رجاك في مكى He to help our people and move toward the experience of war We have a following verse from the Holy, of Jesus God Almighty, and from this word of the Holy, of Jesus Let's say a person for my children Ton грam away from this group It happens when he records his echelon A person against that it happens. The people it happen About a physical cousin and Especially the victim When he acts هم مقاومه كي ابا برامبري پیغمبره قويه كي وميش هم مقاومه تشليكري ما مقاومه الهلاك ديرين چونكي هش اول دجمناتي وبيانبره هات يا كران وشرك وكفر داس بكري القومه كي داس بكا نوح عليه الصلاه والسلام فهند رب العالمين هاد ويرقوتي كذبت قبلهم قوم نوح وهاتو كانجي هاتو پیغمبري ما شاء الله عليه السلام هم رب العالمين تشليكري هم يهلاك ديرين وهم رب العالمين بو ما قصت واش هويه ديار وامه بما عبرت دويت بوتين شان دي ال وهنغوتين وهناك الواشد بوتين خاصه هويت نيزيكي جزيره عربي اوي كيا وقته مشركه قريشيات تادن جون سفرت وصرهت ما بول قوم عوفي قوم هودي قوم صالح قوم شعيب عليه الصلاه والسلام او هم ما سركتوابن تادن جون وش ينوار تو ما بن هيش تو عذاب الناس واجانا ما بن فالهند رب العالمين بجمعه فهموت برات الواوال ديران وهتا رجاء قيامة الشرعين بجد هلكس ايكي بجمعاتية بيعمد ربكات بجمعاتية حقيقات بجمعاتية ويراسيبكات اواخده بيعمبه بيناتين رب العالمين هم مقابده هلاكبات وابا خدانه اقلي جهنمنا هتا هتا دلنف اقلي جهنمنا بنا وصلى الله وصلى الله عليه وسلم على خير حلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين